book 2 صخره تسعه تسعه فيريس ذئبي <تصفيق> ايام الاسبوع ايام الأسبوع. الاثنين سام شباتي الثلاثاء الثلاثاء 4 شباتي الاربعاء الاربعاء 5 الخميس, الخميس الجمعه الجمعه الشباتي السبت السبت قvira دغه الاحد الاحد من الاثنين الى الاحد من الاثنين الى الاحد بيروي <تصفيق> اليوم الاول هو الاثنين اليوم الاول هو الاثنين مئور <تصفيق> اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثاني هو الثلاثاء مسمى دغ اليوم الثالث هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء م4 اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعه اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد قويراشي اريس شيدي دغ الاسبوع فيه سبعه أيام الاسبوع خ <تصفيق> م نحن نعمل خمسة أي فقط نحن نعمل خمسة أي فقط.